والصلاة والسلام على أشهف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين حياكم الله وبياكم وجعل جنة مأوانا مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هأنتم ها اليوم في الدرس الرابع من سلسلة كيف تتصرف إذا وقعت في الأسر نسأل الله العلي العظيم أن يعيذنا وإياكم من الوقوع فيه نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنته وكرمه أن يفك أسرى إخواننا الماسورين تكلمنا في التفسي السابق البارحة عن ظروف الاعتقال ومراحل الاعتقال والأمور التي تجه الشبهة وأسباب الاعتقال وكنا قد بدأنا ووصلنا إلى مرحلة التحقيق وكنا قد عرفنا التحقيق ثم ذكرنا وتناولنا وإياكم الأسباب الداية للتحقيق وكان هناك صنفان قلنا أنه علاقات مشبوهة أو شبهة على المتهم أو عندما تكون هنالك يعني أضبط أثناء تنفيذ المهام أو ان يضبط الإنسان متلبسا اليوم نتكلم بسم الله عز وجل عن مراحل هذا التحقيق طبعا لا ننسى دائما القاعدة الذهبية التي تقول احفظ الله يحفظك احفظ الله تجه تجاهك واستعين دائما بالله وتوكل عليه واخذوا بالاسباب دائما مراحل التحقيق هي ست مراحل اولا مرحلة التعرف على المعتقل وجس نبضه ثانيا مرحلة الضغط المتصاعد ثالثا مرحلة قمة الضغط والعنف مرحلة اللجوء للوقت خانسا مرحلة العودة للعمف سادسا المرحلة الأخيرة <تصفيق> طيب. اولا نتناول وإياكم المرحلة الأولى من مراحل التحقيق وهي مرحلة التعرف على المعتقل وجس نبضه في هذه المرحلة يحاول المحقق جس نبض المجاهد ليتعرف على نقاط الضعف في والقوة لديه كيفة ما يخيف المعتقل وما لا يخيفه وما يؤثر عليه من أساليب نفسية أو جسدية ويتعرف كذلك على نقاط الضعف الجسدية عند المعتقل كالأمراض المزمنة والكسور والعمليات الجراحية إلى آخره هذه المرحلة مرحلة التعرف على المعتقل لها عدة أهداف اولا استكمال المعلومات الشخصية عنه ثانيا التعرف على نفسية المعتقل وهذه النقطة المهمة جدا سنشرحها ان شاء الله ثالثا التمهيد للجولات اللاحقة رابعا معرفة الاسلوب المؤثر عليه يعني على المعتقل ووطن للتحقيق معه طبعا استكماله المعلومات الشخصية معروف يعني يسألونك الأسئلة الروتينية المعروفة اسمك أهلك عنوانك هكذا يعني من شدة الذكاء أنك تعطيهم لطاقة الهوية ولكن يسألونك مرة سنة أخرى <تصفيق> <تصفيق> الله المستعان التعرف على نفسية المعتقل وتغيراته هنا ينظر الإنسان يعني إلى هذه النقطة بالذات ويقول هل يعقل من أول لقاء مع هذا ضابط الأمن ولا نقول نحن ضابط الأمن هذا الطاغوت أو هذا المحقق هل يعقل أنه سيتعرف على نفسيتي من خلال أول لقاء لا يمكن لأي إنسان لا يمكن لأي إنسان أن يتعرف على شخصيتك إلا إذا عاشرك وعاش معك وسافر معك وعشت أنت وإياه أياما مثل ما يقال سوداء وأياما بيضاء فنفسية الإنسان هي خكر عليه وعلى شخصه ولا يستطيع أي إنسان أن يكتشف شخصيتك ولكن هذا المحقق يحاول التعرف على نقاط الضعف في شخصية هذا المعتقل طبعا هناك من الأمور التي تساعد في التعرف على شخصية المعتقل أنت عندما تعتقل على سبيل المثال لمجرد شبهة كنت في مظاهرة، كنت في مكان جرى فيه حادث معين واعتقلت وهذا ما يفعله أصهائنا في في في رستنا مع أهلنا، فالاعتقال أصبح يوميا لكل أبناء تلك البلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزهم عنا خير الجزاء. طيب، أنت في حكم الفري، ونحن نعلم أننا. نحمل هذا الإيمان في قلبنا ونحمل هذه العقيدة، فنحن بغير شك بريئون من كل التهم التي توجه إلينا من يعني من أمور نعلمها جميعا، ولكننا نبرأ إلى الله من شيء واحد وهو الطواغيت والكفار والمرتدين جميعا، نبرأ إلى الله منه. إذا أنت تحمل عقيدة وتحمل إيمان وأنت إنسان فوق الشبه، والذي يراك ويحس عملك وينظر ويرقه تصرفاتك ليس الإعلام وليس الجرائد وليس أهلك أنت الآن في السجن أنت الآن في مدرسة يوسف الذي يطل على هذه الأمور من ربك الذي خلقك جل في علاه الذي أعطاك هذا الإيمان واعطاك هذه القوة ومن عليك بالجهاد أو من عليك حتى أن تكون موحدا فتهمة أحيانا قد تكون لأنك انسانا لأنك إنسان موحد لم تذهب المجارين لنفق شيء وجدت في مكان يثير الشبهات هكذا أخذوك وعتقلوك وكم من الناس الذين ليس لهم علاقة في هذه الأمور قضوا سنوات عدة في السجون لا شيء إلا لأن هذا الإنسان شخصيته مهزوزة ولا يملك حق الرد ولم يحسن التصرف فأكثر في الثرثرة والكلام فباء بمصائب كبرى كان هو غنى... في غنا عنها وهو حقيقة ربما لا يمت الى التيار الجهادي او الى المقاومة بأي صلة هناك امر اخر يا احبة ولابد ان نعرفه جيدا الان التحقيق هذا المحقق عندما يأتي لينظر للمعتقل انظر في عينيه تجده يعني وهذه من الاساليب التي هم يستخدمونها يبحلق عينيه وينظر هكذا بعينين واسعتين ننظر إلى المتهم وكأنه فريسة أمامه ويريد أن ينقض عليها إذا ارتبكت إذا خفت فإنك في هذه المرحلة أو في هذه اللحظة قد أثرت شكا في نفسيه هذا المحقق هذا الذي يقف أمامك إنسان له حول وله قوة هو يختم الطاغوت هو على الباطل وأنت تحمل الإيمان والتوحيد الله معك وهذا معه شيطانه والطاوض عليك أن تتذكر ذلك وهذا شيئا وأن تضعه في, في رأسك فإذا نظر إليك تنظر إليه لا ترتبك عيناك ثابتتان لا تهتم له لا تهتم به لا تكترث له لا تكترث لهذا الذي ينظر إليك في تلك العيون وكأنه يعني يريد أن يستخرج منك المعلومات من نظراته هذه ونظرات كلها حقد وغل على الإسلام وأهله أنت إنسان موحد بطبيعتك وبريء ولا تريد أن تلق شوهات على نفسك أليس كذلك وتريد أن تخرج من هذا التحقيق بسلام إذا فثبت فثبت ولا تبدي الضعف لا ترتبط لا تجعل عينك تلتفت في زوايا الغرفة هنا وهناك ينظر في عينيك. انظر في عينيك كن واثقا تماما من تصرفاتك هذا الانسان هو عذو لك فاحذر وعليك ان تعلم ان تصرفاتك واقوالك هي التي تدينك وعلى اساسها سيشهر الحوار مستقبلا وعلى اساسها سيتحدد مسار التحقيق معك هذا فقط أردنا أن نشير إليه من أول لحظة تدخل فيه إلى السجن طبعا هناك مراحل سبقت هذه المرحلة تكلمنا عنها عندما يضغط على هذا المعتقل وربما يلقى في بعض السيارات وربما يعني في أو كما فعلوا مع الإخوة الذين اعتقلوا في جوانتانم ووضعوهم في الطائرات وقيدوا أيديهم وعيونهم غموا عيونهم وتركوهم لساعات طوال في المطار وتركوهم في الطائرة وكأنهم عبارة عن بضاعة ربطهم بالحلال وغيرها من هذه الأمور وما يجدي كذلك من نقل للمجاهدين أو للمسلمين الموحدين إلى سجون الطواغيت، وتكون كمرحلة أولى للضغط على هذا الإنسان المعتقل الموحد طبعا هناك أمر آخر مهم يا أحبة يا إخوة يا كرام هناك شيء يسمى خطة استفاقية خطة الصباقية كيف انا الان اهدس على هذا الجهاز الحاسوب بيض بعض الاوراق ربما اخاطب اخوتي في الله في هذه الغرفة علي ان اعرف ما هو موقع علي ان اعرف الان انا معرض ربما لان يتيب بعض الطواغيت او جند الطواغيث ليأخذونني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا وإياكم طيب لابد لي ان اعلم كيف سأتصرف ماذا تفعل ماذا كان رد فعلك ما هي الامور التي تحتضر فيها في بيتك في في جهازك عليك أن تحضر خطة في ذهنك أن تتوقع في يوم من الأيام ما, ما دمت أنك مواحد وتدعو إلى الكفر بالطغوة والإيمان بالله عز وجل أنك معرض للاعتقال وإلى المسالة فعندما تتعرض لهذا الموقف تكون قد بنيت وجهة نظر مسبقة وخطة مسبقة حتى تعرف التصرف ولا تفاجأ بهذه الأمور إذن انتهينا من المرحلة الأولى وهي مرحلة التعرف على المعتقل ثانيا مرحلة الضغط المتصاعد ويمكن تسميتها مرحلة المواجهة حيث يبدأ المحقق باستخدام أساليب الضغط على المجاهد لانتزاع الاعتراف بأحد أمرين متابعين إن شاء الله قلنا مرحلة الضغط تبدأ أولا بطرح الأدلة المباشرة وبهدوء ثانيا المواجهة بالواقع الصعب الذي نعيشه كيف إذا كان الأخو معتقلا ويعني مثل ما يقال معتقلا في أو يعني كان متلبسا واعتقل هذا الأخ متلبسا بتهمة التوحيد متلبسا بتهمة الإيمان والله المستعان يعني وهو يفعل أمر ما فيختلف وضعه عن وضع إنسان يعني اعتقل في مظاهرة أو اعتقل فقط للإجتباه واعتقل في مقال للإنترنت يكتب شيئا أو وغيرها من هذه الأمور إذن يعني تختلف طرح الأدلة المباشرة على هذا الاخ المعتقل من شخص الى اخر قد يفاجئك المحقق باسمك الحركي مثلا اذا كنت تابعا لتنظيم او الى جماعة معينة او قد يفاجئك بعمال سرية قمت بها او باسماء مثلا مجموعتك ويلاحظ التغيرات التي تظهر على وجه وحاول اقناعك بهدوء بانهاء التحقيق في هذه المرحلة قبل ان يبدأ التحقيق الفعلي وان عليك ألا تخوض معركة خاسرة فانت كما يقول يعني غبي ولا تعرف مصلحتك طيب هذا هذا الطرح للأدل المباشة ترى وغيرها عليك أن تعرف قبل كل شيء هذا الأمر نعرفه جميعا وعايشناه منذ أن كنا صغارا ومنذ يعني وحتى نموت ونفس الله سبحانه وتعالى علا يدوم هذا الأمر وأن تنتهي هذه السلطات الطاغية عشنا حياتنا كلها ونعرف أنهم ينادون ويقولون مثلا في بعض المسميات المتهم بريء حتى تثبت إدانته أليس هكذا أليس كذلك هذا شعار متعارف عليه ولكن الشعار الحقيقي والذين نعرفه نحن وعرفه المسلمون جميعا وتعرفه الشعوب الإسلامية جمع عروية كانت أو عجمية المتهم بريء المتهم المعتقل متهم وان ثبتت براءته المتهم والمعتقل متهم حتى وان ثبتت براءته ما في شيء اسمه بريء انت مسلم واحد اذا انت متهم انت تقول طاغوت متهم انت تقول جهاد متهم لا مثال هناك حتى اريد ان اشير الى هذه النقطة بعض الأخوة الذين يخرجون من المعتقلات حتى نوضح لكم الفكرة وحتى يعرف الإنسان لا يوجد شيء اسمه المتهم بريء حتى تثبت إدانته عندهم المتهم متهم وإن ثبتت ضراءته هكذا يخرج بعض الناس من السجون بعض الأخوة من السجون أو يخرجون من المعتقلات وبحمد الله ومنه وفضله يذهبون إلى يجلسون بين أهلهم هل ذهبت عنهم التهمة هل ذهبت عنهم المرقبة لا هل تتركهم هذه الحكومات لا يلاحقونهم يراقبونهم ينغسون عليهم حياتهم يراقبون أهلهم ربما يكون خروجك استدراجي أفراد من مجموعتك لم يستطيع التوصل على معلومات من شخصك أنت ويستطيعون أن يتوصلوا على معلومات من أشخاص قد يختلطون بك عند خروجك مباشرة وكثير من الناس الذين الأحبة الذين تدفعهم العاطفة لياتوا إليك مرحبين وياتوا يهنوك بالسلامة وهو قد يكون شخصا مطلوب أمنيا فيتم القول القبض عليه أو قد يكون تحت المراقبة وتكرر زيارات هذا لك لحبه لك في الله وغيرها من هذه الأمور فيضرك ويضر نفسه ف... وهناك كذلك من المعتقلين الذين رجعوا من جوان تانمو على سبيل المثال والذين أرسلت لهم الحكومة بعض وسائل الإعلام إن كانت وسائل إعلامية مقرؤة او وسائل إعلامية يعني مسموعة وأجروا معهم بعض اللقاءات صحفية كانت أو يعني على التلفاز وغيرها وكانوا يسألونهم عن ظروف اعتقالهم لماذا اعتقل المذيع أو الصحفي الذي يسأل وكأنه محقق وكأنه يعمل في وزارة الداخلية هذه الدولة أو هذه الحكومة الطغطية التي بعثت فتجد الأسئلة غريبة عجيبة يعني لا يسأله كيف يسأله كيف مرتب بالظروف التي في السجن كيف كانت معاملات الأمريكان ولا يركز عليها يبتعد ثم يبدأ يسأله ما رأيك بقيام دولة الإسلام ما رأيك بقيام دولة الإسلام ما رأيك بالشيخ سامة بن لادن والتكتور أيمان الغواهري نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهما ويسأله ماذا ترى في تولة الطالبان ماذا ترى في كتب الإمام الفاضل فلان الفلاني مثلا محمد المقدسي الشيخ السيد الإمام ماذا ترى في مراجعاته يسألونه في أمور يعني هذا صحفي يأتي يسأل هذا المهتقل يخرج هذا المهتقل والاخ تظاه الله خيرا من تحقيق ومن براثن امريكا يقع في براثن الطغوط ولكن باسلوب اخر باسلوب صحافة باسلوب اعلام باسلوب يختلف كلية كل هذا الامر لان هؤلاء الناس يا, يا اخي الحبيب ويا احبة لا, لا يشهدون لك بالبراءة هم يشهدون لك بالبراءة عندما تتبع ملتهم عندما تتبع ملتهم عندما يعني ملتهم عن عندما تلقي بدينك وتلقي بالقرآن كما ألقوه الكلاب في تنموا عندها سأقولون أنك أصبحت بريئا ولكنك لو كنت مسلما موحدا ليس لك علاقة بالجهاد ولا تنتمي إلى أي تيارات جهادية ولكنك تعمله تحمل هذه العقيدة الصحيحة في قلبك فإنهم يعادونك لأجل ذلك ويسلطون عليك كلابهم ومخابراته الدين أقوى منهم وهذا الأمر هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ولا يستقيم ولا تستقيم هذه الدنيا إلا بهذه الأمور فصراع الحق مع الباطل منذ أمد التاريخ إلى قيام الساعة فلا تظنن أنك تعتنق الإسلام وتوحد الله سبحانه وتعالى حق توحيده ولا تبتلى ستبتلى ولكن عليك أن تصبر وأن تتصرف مع الأمور بحكمة وعليك أن تحت من أولئك التواغيث إن داهنوك بكلامهم وإن وضعوا لك السم في العسل وإن أخذوك واعتقلوك وأرهبوك ومارسوا عليك أقصى الممارسات الشنيعة في سجونهم طيب نعود الى مراحل التحقيق كنا قد وصلنا الى المرحلة الثانية وهي مرحلة الضغط المتصاعد يتم هذا الضغط المتصاعد قلنا بطرح الادلة المباشرة وبهدوء تكلمنا عنها ثانيا مواجهتك بالواقع الصعب الذي تعيشه فيبدأ بالتجريج في تكثيف جولات التعذيب وبشكل تصعيدي حتى يستنفذ صبرك ويشعرك أن هذه البداية وإنه يستطيع التصعيد في التعذيب باستمرار وأنك لن تستطيع التحمل وأن المعركة طويلة ولا حدود لها أخي الحبيب عندما تكون في هذا المعتقل فالواقع الذي تعيشه الوحيد هو أنت وهذا الدين في قلبك أنت الآن بعيد عن أهلك بعيد عن إخوانك، منقطع عن الدنيا، وأنت بين يدي هذا الطغوت. هذا الإيحاء الذي يبدأ المحقق في إيحائه لنفسية المعتقل. أنت مسلم واحد، خلاف ذلك، خلاف ذلك تماماً. أنت تحمل هم هذه الأمة، ولم تنقطع يوما من الأيام عن التفكير. في همومها وفي مشاكلها وفي حمل هذه الأمة وأنت تحب أهلك وتحب مجتمعك الذي تعيش فيه وتخلطت بهم وما قمت بكل ذلك إلا لأنك أحببتهم وإلا لأنك آمنت بهذا الدين القويم وتواليهم في الله وتبغض هؤلاء التواغيث في الله فعليك أن تعلم أنك تحمل رسالة وهي رسالة حملها الأنبياء وأود في سبيلها وحملها الصالحون وحملها السلف والتابعون وقد صبروا وصابروا وأثابهم الله سبحانه وتعالى الصبر وقد خرجوا من الأسف وكانوا أعلاما يشهد لها التاريخ وفتحوا ثقاء الدنيا كلها لأنهم صبروا على ابتلاء الله سبحانه وتعالى ثم بشران الله سبحانه وتعالى بالصحابة ومواقعهم بالجنة وما صبروا وعسيرة النبوية عامرة إذن إن قطعت حتى كل هذه الأمور وكل الدنيا عنك فهناك واحد أحد فرد صمت لا يتركك, لا يتركك اعلم إنك إن خرجت في سبيل الله وإن اعتقلت فإن الله سبحانه وتعالى لن يتركك وإنه معك أينما كنت وإن, وإن اجتهدوا عليك بالتعذيب وباستخدام الطرق الغريبة والعجيبة في تعذيبهم فأعلم أن مع كل عذابات تتعذبها ومع كل آلم تتألمه درجة درجة في الجنة وأن الجنة درجات وأنك تصعد وأن ذنوبك تتصاقط ألا تصدق الذي لا ينطق عن الهوى ألا تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما من شوكة تصيب لدونها إلا كفر الله عنه بها سيئاته ما من شوكة تصيب المؤمنة فما دونها إلا كفر الله عنه بها سيئاته فهنيئا لك هذه العذابات التي تساقط عنك الذنوب والتي ترتقي في في درجات الإيمان حتى تصل إلى محابة اليقين بالله سبحانه وتعالى وإلى درجة الإحسان واعلم يا عبد الله أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وعبد الله كأنك تراه لم يكن فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا تعريف الإحسان يا أحبة يا إخوة هذا الاعتقال وهذا التعذيب مهما طال ومهما زادوا فيه ونكلوا فيه فاعلم أنك بإيمانك وبتوحيدك تسمو على هذه العذابات كلها وأن هؤلاء الجبناء الذين يسلطون عذابهم عليه إنما هم بشر مثلك لا يملكون من نفسك شيء ولا يملكون من تغيير شخصيتك شيء ولا يملكون من المعلومات التي تحتفظ فيها برأسك بشيء أبدا كل هذه الأمور التي تكون في رأسك من معلومات ومن أمور تعرفها أنت ولا يعرفها غيرك لا يحق لأحد مهما بلغت درجته أن يطلع عليها لو مارسوا عليك أشد طرق التعذيب. لو مارسوا عليك كل طرق السحر والشعوذة وهذه الأمور التي مارسوها كذلك في جوانتانامو ولو مارسوا عليك حتى ما يسمى بالتنويم المغناطيسي. ولو واجهوك بهذه الأمور وقالوا لك نحن قد أجرينا لك عملية ثموين مغناطيسي وقلت قد تكلمت كذا وكذا وكذا وكذا وربما يستجلون اعترافا مدبلجا حتى على لسانك أنت اعلم أخي الحبيب أنه لا ذليل عليك ولا يستطيع أحد أن ينتزع منك اعترافا ماذا ما دمت موحدا وما دمت صابرا وما دمت لم ترد هذا الشيء كل هذه الأمور وكل هذه المحاولات التي يحاولونها لن تصر عن شيء إلا إذا أردت أنت، إلا إذا راجعت أنت، كل هذه الأمور راجع إلى نفسيتك أنت وإلى شخصك أنت. أنت الذي تقرر أن يطول هذا التحقيق. أنت الذي تقرر في أي مسار يسير هذا التحقيق. أنت الذي تقرر انتهاء التعذيب وأنت الذي تقرر استمرار التعذيب. أنت الذي تقرر متى تنتهي هذه القضية وأنت الذي تقرر. متى ستستمر هذه القضية بلا نهاية أنت الوحيد الذي بيدك هذه الأمور عليك أن تقرر وأن تعلم وعلم أنك كلما تكلمت وثرثرت وثبت في الكلام كلما سجلت عليك ملاحظات وكلما استجبت لسؤال كلما طره عليك أسئلة أخرى وكل سؤال تجيب عليه يطرح عدة أسئلة أخرى وكل فائدة يخرجون بها منك فإنك ستستمر في, في مكانك وفي سجنك حتى يستخرج باقي الفوائد منك أعلم أخي الحبيب أن الله مطلع عليه وأن الناس وأخوانك الذين في الخارج لديهم عائلات ولديهم أخوة ولديهم أهل مثلك تماما وأعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع أجرك إذا تكلمنا عن طرح الأدلة المباشرة وعن المواجهة في الواقع الصعب الذي نعيشه، هنالك المرحلة الثالثة نؤجلها لدرس غد إن شاء الله وهي التي سنتكلم فيها عن قمة الضغط والعنف عندما عندما يأتي الإنسان ويصل إلى مرحلة اللا اعتراف هذه المرحلة التي لابد لكل إنسان فينا ولكل إنسان مسلم موحد أن يصر عليها إنك ان أصرفت على هذا الدين وأصرفت على الإسلام وأصرفت على التوحيد وتحديت كل الدنيا لأجله عليك أن تصر على معلوماتك وعلى اعترافاتك وعليك أن تتذكر دائما أن الله جل في علاه فوق سبع سماوات لن ينساك مهما طال الزمان ومهما قصه واعلم أخي في الله أن هذه الأمة جميعا وأن هؤلاء الطواغت جميعا لو اجتمعوا على أن يضروك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه ولن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف هذه الأمور مفروغ منها لابد أن توقنها جيدا وتؤمن بها جيدا حتى تستمر في الحياة وفي الأمل ولا ولا تنسى دا ولا تنسى أن الشمس تشرق كل يوم وأن الليل لا بد ذهب وأن الفجر يخرج كل يوم مهما على نجم الطواغيت ومهما على كفهم وظلمهم فإن الشمس ظاهرة والله سبحانه وتعالى يقول والله متم نوره ولو كره المشركون أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم هذا ما كان لدينا اليوم نتكلم غدا إن شاء الله ونكمل باقي مراحل التحقيق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا, لنا أمورنا و... وإياكم جميعا إن كان من إصابة فمن الله وحده إن كان من خطأ فمن نفسي من الشيطان أسأل الله العلي العظيم أن تتقبل هذا العمل صالحا لوجهه الكريم أستميحكم عذرا على الإطالة أستدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته